وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه هذه طبيعة الدنيا في كل يوم يأتي قوم ويذهب اخرون في كل يوم يهتدي قوم ويتنكب الطريق اخرون في كل يوم يصح قوم ويمرض اخرون وهذا شان الدنيا كل يوم هو في شان والعبد ممتحن في استقامته على الطريقة استقم كما أمرت ومن تاب معك وممتحن أيضا في طبيعة هذه الاستقامة أن تكون على المنهج وعلى الصراط لهذا قال الله تعالى ولا تطغوا لا بإفراط ولا بتفريط لا بغلو ولا بجفاء وضابط ذلك ليس الهوى ولا التشهي وانما ضابطه الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد أيضا من فهم السلف لهذا الوحي وهذه مسائل لا تعرف إلا بالعلم وإلا بصحبة العلماء ومصاحبه الأخيار ومتابعة الطريق مع يعني أهل الفضل والاتباع لان الانسان وحده لا يثبت قد يعني يقدر ان يقرا ورقات وان يمتحن فيها وان يعني يكتب لكن هذا الشيء ليس هو المقصود في الحقيقه انما المقصود أننا, اننا نتصاحب في هذا الطريق ليتأثر بعضنا ببعض وينفع بعضنا بعضا ولم يتمحض احد لخير ولا تمحض احد للشر ولهذا الناس للناس العبد يربي نفسه بما يراه من فضائل في غيره وبما يراه كذلك من خلاف ذلك يربي نفسه على تركه كما كرهه من غيره يكرهه من نفسه يربي نفسه على الاقتداء بأهل السبق والتميز والتفوق في الصفات الحميدة والمعاني الرشيدة يربي نفسه على ضبط شخصيته بما ينبغي أن يليق من الضوابط التي تناسب الفطر المستقيمة والعقول السليمة والشرائع القويمه هذا كله يحتاج إلى اجتماع لا يملكه الفرد وحده ولا يحصله وحده ولهذا أرسل الله المرسلين وجعل لهم من الحواريين والانصار والاتباع ما قاموا معهم بحمل الامانه وتحمل المسؤوليه حتى ظهر دين الله سبحانه وتعالى واستقام الناس وقويت الشوكه وقامت الدوله وعظمت المله واضحض الله عز وجل بهذه المجموعه حجج الكافرين واذهب كيد المبطلين ونحن على هذا الطريق نسير كما سار فيه من كان قبلنا من الأنبياء وأتباع الأنبياء نخلفهم في هذا بخير إن شاء الله تعالى والسعادة كل السعادة لمن سلك هذا السبيل ولمن انتهج هذا المنهج وهذه لحظات مضت ولحظات أخرى بقيت هي يعني قليل من قليل لكنه يترتب عليه سعادة الدهر وصفقة العمر فرحم الله عبدا أدرك هذه المعاني وزاحم في المعالي ونافس في الخيرات وسابق في الطاعات إلى أن يأذن الله عز وجل بما لا بد منه من نهاية هذه الحياة الدنيا ثم تكون العاقبة للمتقين والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يهدينا للبر والتقوى وأن يمسكنا بالعروة الوثقة وأن يجنبنا اتباع الهوى إنه لي ذلك والقادر عليه وقد بدأنا كتاب الزكاة وأخذنا فيه من زكاة السائمة زكاة الإبل وبقي معنا منها البقر والغنم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أشعاه أولا بعد فلذه قراءة اكدام عودة الفقه لإبام المقدام قال في باب زكاة السائمة النور الثاني البقض فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعه لها سنة إلى أبعينك فيها مسنة لها سنتان in de zesde de zesde van de zesde van van de zesde van من أنواع الزكاة السائمة أو زكاة بهيمة الأنعام البقر قال ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين لا شيء في زكاة البقر السائمة حتى يبلغ عددها ثلاثين بقرة فإلى ثلاثين ليس فيها شيء مع أن الإبل الناقة تجزئه في الأضحية عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهذا نوع تساو لكن في الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شا وإذا بلغت عشرا ففيها شاتا وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه إلى أن تبلغ خمسا وعشرين لكن البقر إلى ثلاثين ليس فيها شيء فما الجواب عن هذا الجواب هذا الوحي هذا شرع الله سبحانه وتعالى ولا يرد وهذه عبادات لا يرد في هذا الموطن أن يقال كيف لا يكون في يعني إلى ثلاثين ليس فيها شيء بينما في خمس من الابل شاية الجواب الله تعالى لا يسأل عما يفعل هكذا شرع الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا شيء في زكاة البقر السائمة حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع تبيع الذي له سنة من البقر وفي معناه الجاموس <تصفيق> وسمي تبيعا لأنه يتبع امه أو تبيعة فدل هذا على جواز الذكر والأنثى في هذا الموطن إلى أربعين فإذا بلغت أربعين وما بين الثلاثين والأربعين أيضا ليس فيه شيء يسمى وقصا ففيها مسنه والمسنه البقرة التي لها سنتان وحينئذ طلعت أسنانها ولم يقل هنا مسن قال إلى مسنه مع أنه قال في الثلاثين تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى في الأربعين قال مسنه فدل هذا على أنه مقصود لأنه لفظ حديث أبي بكر الذي أو لفظ حديث معاذ الذي ذكر فيه الزكاة فدل هذا على أنه يقصد هنا الأنثى وهذا قول الجمهور فالجمهور إذا بلغت أربعين يمنع الأنثى ويكتفي بمسنة كما في نص الحديث لكن أجازة الأحناف الذكر ايضا هنا وقالوا يعني لقرب ما بينهم والجمهور يمنع إلى ستين إذا وصلت من أربعين إلى ستين عدنا مرة أخرى إلى أن تكون تبيعين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى أن تصل مثلا إلى يعني مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وعشرين فلك أن يعني يكون هناك ثلاث مسنات أو أربع اتبعه وحينئذ يكون الخيار لصاحب المال لانه هو الغارب يعني إذا بلغت مائة وعشرين تقبل القسم على ثلاثين وعلى الأربعين إما ثلاثة من, من هذا أو يعني أربع من هذا وصاحب الزكاة هو الذي يختار البقر سميت بقرا لأنها تبقر الأرض وتبقرها يعني تشقها بالحراسة وليس في البقر جبران كما في الإبل <تصفيق> نرأينا في زكاة الإبل أنه إن كان معه يعني إن لم يكن عنده بنت مخاط أعطى ابن لبون زكر ليس في البقر مثل ذلك كذلك إن كان عنده سن أعلى أو سن أقل يعني يعطي الأعلى ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما أو الأقل يدفع الأقل ويدفع معها شاتين أو عشرين درهما ليس هذا أيضا في البقر نعم نعم سيد الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شات ولا يؤخذ في الصدقه ليس ولا ذات عوار ولا هلمة ولا الضب ولا, ولا الماخد ولا الأقول ولا وليأخذ شراف المال ولا كرائنه إلا أن يتضع به ألباب المال ولا يخرج إلا أمثى صحيحة إلا في الثلاثين من البطل ومن لكون إما كان بنت مخاض إذا عدناه إلا أن تكون ناشية كلها ثقوراً أغلاطاً فيمسئ واحد منها نعم. <تصفيق> ثالث الأنواع الغنم. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين يعني من واحد إلى تسع وثلاثين ليس فيها شيء يعني من الزكاة إلا أن يشاء ربها أحيانا بعض الناس يقول هذه يعني اقتربت من الأربعين لا يجب شيء لكني أدفع هذا لا به لكن حده إلى أربعين إذا بلغت أربعين ففيها شاة وهذه الشاة هنا يعني ذكر أو أنثى عند الأحناف والمالكية أيضا لعدم التفاوت في الغنم بين الذكر والأنثى الحنابلة على نص أنه لابد من الأنثى وفي قول مالك والشافعي أن هذا يرجع إلى المصدق إن رأى إن الذكر أنفع له من الأنثى قبله وإلا طلب الأنثى ففيها شات إلى عشرين ومئة يعني من أربعين إلى مئة وعشرين شاه واضح هنا؟ يعني المساحة مساحة الوقص ما بين الفريضتين كبيرة يعني نحو ثمانين فإن زادت واحدة ففيها شاتا إذا بلغت مائة وعشرين واحد يعني مائة وعشرين دفع شاتين إلى المائتين وهنا يكون الوقص أيضا ثمانين فإن زادت واحدة يعني المائتين وواحد ففيها ثلاث شياه المائتين وواحد فيها ثلاث شيئة ثم في كل مئة شئة يعني بعد المائتين وواحد يدفع ثلاث شيئة ثم بعد هذا في كل مئة شيئة ممتين واحد إلى ثلاث مئة أيضا ثلاث شيئة طيب بعد الثلاث مئة في كل مئة شيئة إذن لا يدفع الشر لربعة إلا عند عندما يبلغ أربعمائة يبقى عنده من متين واحد إلى أربعمائة هذا يسمى وقصة حوالي 198 شاه ليس فيها شيء 200 واحد يدفع يدفع 3 4 400 يدفع 4 ما بين مئتين واحد إلى 400 هذا كله يعني يستوي ليس فيه شيء ثم في كل 100 شاه يعني بعد 200 و تصبح المسألة سهلة 300 أيضا فيها ثلاث شياه كما في المائتين وواحد والأربعمائة فيها أربعة والخمسمائة فيها خمس وست مائة شياه فيها ست وهكذا هذا نهاية زكاة الغنم ثم ذكر ضوابط عامة فيما يتعلق سلوك المصدق ويعني المتصدق المتصدق الذي يخرج زكاة الغنم الدافع والمصدق الذي يجمع هناك ضوابط جعلها الشرع يلتزم بها الطرفان قال ولا يؤخذ في الصدقه تيس ولا ذات عوار ولا هرمة إلى آخر ما قال هناك يعني ضوابط عامة قبل أن نذكر يعني ما ذكره الضوابط العامة أو الصفات المعتبرة في الصدقة عموما. عدة صفات منها السلام من العيوب الأصل أن تكون سالمة ليست معيبة ومنها الأنثى كما ظهر في معظم ما تقدم الأصل أنه لا يأخذ إلا الأنثى سواء في الإبل للنص عدا ابن لبون الذكر فإنه مكان بنت المخاط الأنثى وعدا البقر أيضا فإنه يعني يأخذ تبيعا أو تبيعة عند الثلاثين فإذا بلغت أربعين فإنه لا يأخذ إلا مسنة يعني انثى فيباح في البقر مع الثلاثين دفع التبيع وإن كان يعني والجمهور يمنع المسن لكن الأحناف يجيزونه وأما يعني في الغنم فالذكور كالإناث لعدم التفاوت عند الأحناف والملكي يقول سواء أخذ شاة أو أخذ تيسا الأمر واسع والحنابلة يلزمون بالأنثى لأنه النص وعند الشافعية وقول المالك أن هذا يعني يخير فيه المصدق إذن الشرط الأول من الشروط العامة السلامة من العيوب الشرط الثاني الأنوثة في غالب يعني الأنواع الزكاة في السائمة الشرط الثالث المهم من السن والسن يعني منصوص عليه كما في الـ في الـ في الـ الابل بنت المخاض ثم بنت اللبون ثم الحقه ثم الجزعه يعني وهذه اسنانها مشروطه وايضا مشروط في البقر التبيع والمسنه وهذا منصوص عليه لكن اختلفوا في الغنم اختلفوا في سن الغنم لم يختلفوا في الإبل ولا البقر لأن الأسماء معروفة بأسنانيها لكن يعني اختلفوا في الغنم فعند أبي حنيف يؤخذ الثني ما له سنة وعند مالك تؤخذ الجزعة فيهما عند أبي حنيف الثني فيهما يبلو سنة يعني سواء من الضأن أو من المعز وعند المالكية الجزعة ستة أشهر فيهما وعند أحمد من المعز ثنية ما له سنة ومن الضأن جزعة ما له ستة أشهر وبعض الشفعية كالإمام أحمد ويعني جمهورهم أن الثاني سنتان والجزعة سنة وأصح الأخوة المذهب أحمد أخذ الثاني من المعز ما له سنة والجزعة من الضأن ما له ستة أشهر وهذا نفس السن الذي يجزئ في الأضحية بالنسبة للغنم من الشروط العامة الرابعة والتي اشترطاها أهل العلم الوسطية الوسطية بمعنى ألا يكون من كرائم الأموال وألا يكون من يعني رديئها وإنما بين بين لا يأخذ أنفس الانعام ولا يأخذ أيضا الخبيث منها لقول تعالى ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون قال ولا يأخذ في الصدقة تيس التيس قيل الزكر باعتبار النعامة المطلوب في النصوص أنثى وقيل بل الفحل لفضيلته حتى لا يظلم صاحبه لأن الغالب أن الفحل الذي يقوم بتلقيح الإناث لا يكون كثيرا عند صاحب الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ذات العوار يعني المعيبة وهذا على العموم أي وجه مما يعاب ولا هرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها ولا الربه الربى ذكر الشارح أنها التي تربي ولده وهذا أحد القولين وقيل أيضا الربى التي تربى في البيت لأجل اللبن ونحوه ولا الماخذ الماخذ يعني الحامل التي يعني اقترب ولادتها ولا الاكوله اكوله المعده للاكل يعني السمينه قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه هذا المقصود بشرط الوسطيه لا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه لقوله تعالى ولا تامم الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذي إلا أن تغمضوا فيه ولا الكرائم أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وكرائمة أمواله ولهذا المصن المصدق يعني جامع الصدقة ينظر في الأعوام فيقسمها ينظر في الكرائم ويتركها وينظر في يعني الرديء منها فيتركه وينظر في الوسط بين هذا وهذا فيأخذ منهم إلا أن يتبرعوا به يعني إلا أن يتبرعوا بالكرائم هو لا يجب عليه الكرام فلو تبرع بكرائم أمواله لا بأس لأنه هو الذي يريد أن يتاجر مع الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة الأصل في المذهب بإخراج الإناث ولا يستثنى إلا ما ورد فيه النص ولهذا قال إلا في ثلاثين من البقر يعني فيكون تبيع بدل التبيع إن شاء وابن لابون ما كان بنت مخاض إذا عدمها وهذا في, الـ في, الـ في, الـ في الإبل إذا عدم بنت المخاض ففي مقامها ابن لابون ذكر إذن لا يستثنى عند الحنبلة إلا هذان الموضعان لورودهما في النص وما سوى ذلك لا يخرج إلا انثى صحيحة قد تقدم أن الأحناف يعني آآ لهم آآ في لهم توسع في البقر وفي الغنم وأن يعني الشافعية والمالكية لهم أيضا توسع من باب الاختيار يختار المصدق ما هو أصلح له بالاتفاق مع صاحب الصدق قال إلا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا فيجزئ واحدا منها وقال لا يخرج الا انثى صحيحه لا ياخذ المريضة ولا ياخذ الذكر لكن هب ان صاحب الصدقه ذهب ووجد كل الانعام ذكورا في هذه الحاله ياخذ من الذكور ذكرا هذا مقتضى العدل لأنه ليس عنده اناث اهل العلم قلبا يشتري إناثا والصحيح أنه إذا كانت كلها ذكورا فكذلك أو وجدها مراضا يعني دب فيها مرض في كلها فليس له أن يأخذ الا مما وجد لأن أصل الزكاة للموسى والموسى تكون من جنس المال نعم ولم يدعو إلا جذعة من الضر أو ثلية من المعز من المعز أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب البال إخراج سن أعلى من الواجه أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة ولا يجزئ يعني في زكاة الغنم إلا جزعة من الضأن أو ثنية من المعز الجزع من الضأن له ستة أشهر في المذهب والثنية لها سنة أو السن المنصوص عليها يعني في بقية الأنواع السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب يعني في هذه الحالة لا يمنعه المصدق لو أن صاحب المال قال أنا لا أدفع بنت المخاض وإنما أعطيك بنت لبون أو أعطيك حقه أو جزعة أنا لا أدفع تبيعا وانما معطيك مسنه وربما يعني ثنيه انا لا ادفع جذعه بل اعطيك يعني ثنيا يعطي سنا اعلى هذا لا يجب عليه لكن لو اراد هذا من حسن معاملته لربه وفي هذا نص يعني طريف ان رجلا جاءه وذكر الشارح يعني صدره انه يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة فزعم أن مالي فيه بنت مخاط فعرضت عليه ناقة فتية سمينة يعني أنا كأنه استقل بنت المخاط يعني ماذا تفعلون ببنت المخاط أنا عرضت عليه ناقة فتية سمينة فقبل ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم تتمت الأثر وهو عند أبي داود وغيري أن هذا الرجل عاش إلى خلافة معاوية فكان يدفع 30 حقه عن 1500 بعير كما في زيادات المسند الشاهد أن يكون الواجب عليه بنت مخاط معناها أن كل الإبل التي كانت عنده كم يعني من 25 إلى 35 فلما أعطى شيئا يعني أعلى وتاجر مع الله بورك له في ماله حتى صار يدفع 30 حقه فقط زكاة عن 1500 بعير أو تكون صغارا فيتجزئ صغيرا يعني الأصل التزام بهذه الأسنان إلا أن يشاء رب المال أن يعطي زيادة أو تكون البهائم كلها صغارا حينئذ يجزئ عنها الصغير اختلف أهل العلم إذا كان النصاب كله صغارا فعند أبي حنيفة والواية عن أحمد لا زكاة عليه أصلا إذا كانت كلها صغارا فعند مالك والشافعي وهي دوايت أخرى عن أحمد فيها الزكاة ولو كانت صغيرة وهذا أصح ودليلهم حديث أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى النبي صلى الله والعناق يعني صغيرة الأشياء الصغيرة أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره نعم in plaats van een beetje verontrust bent, dan heb En als وان كان فيها يعني في هذه الانعام التي يمر عليها المصدق لياخذ الزكاه ان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحه كبيره قيمتها على قدر قيمه المالين يعني يخرج ان كانت هناك نوع من التخليط فيها ياخذ من الصحيح الكبير لكن الذي قيمته على قدر قيمة المالين لأن الصحيح الكبير هذا أنواع منه يعني غالي الثمن جدا ومنه من هو أقل فرب صحيحة كبيرة هناك من هو يعني أكبر منها من الصحيح ولهذا ينظر فإذا كانت مثلا قيمة الصحيحة أربعمائة والمريضة مائتين وعنده مثلا ثلاثة أرباع الغنم صحيحة وعنده الربع مريضة حينئذ يخرج انثى في حدود ثلاثمائة وخمسين لأنه يراعي النسبة وهذا المقصود قيمة الصيحة أربعمائة وقيمه المريضة مئتان وعنده النصف صحيح والنصف مريض يبقى يخرج واحدة بقدر ثلاثمائة يعتبر النصف من هذا والنصف من هذا والمقصود يعني التقدير بحيث لا يظلم ربه المال ولا يظلم المستفيد من الصدقة وهم الفقراء وإن كان فيها بخاتي وعراب البخاتي يعني الإبل غير العربية ويكون لها سنامان والعراب الإبل العربية وبقر وجواميس ومعز وضأم أنواع البقر وأنواع الغنم وكرام ولئام اللئام قليلة اللبن والكرام يعني ما لبنها غزير وسمان ومهازيل يعني أيضا السمين معروفة والهزيلة التي هي قليلة اللحم أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين كذلك أخذ بقدر قيمة المالين يعني على نفس التوازن الماضي ينظر كم منها لآم وكم منها كرام هل النصف والنصف فيأخذ من يعني الصحيحة بقدر قيمة التوسط بين الاثنين كذلك في يعني السمان والمهاذيل ونحو ذلك نعم واخطا جماعكم في تصويب من السادسه حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم وذبيطهم ومحلهم كان مرعاهم وفحلهم وكان مرعاهم وفحلهم وذبيطهم ومحلهم وذبيطهم ومحلهم وشربهم محلهم Hm? Mahlab een het ومبيتهم. يا في معظم النس نسخنا فحلهم. طيب. وكان معهم محلهم مبيتهم وحلهم ومضروهم وفحلهم واحدا. نعم. فهم نزعتينهم فهم نزعت الواحد. هو هو محلهم هذه ليس لها لأن محلهم يعني يغني عنها مبيتهم فلعله عاد الكلمة. لهذه كما في معظم النسخ ليس كذلك. مم. طيب. هم أحلبهم هي هم ستة أشياء على كل حال المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل لم يذكر هنا الراعي لا بس مشو وإذا على بعد هذا قال فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. مش كده؟ طيب. حكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. طيب. لا بس كده. هذا باب يسمى باب الخلطة. الخلطة يعني إذا حصل اختلاط بين أنواع الزكاة زكاة بهيمة الأنعام. وهذه الخلطة مؤثرة في هذا الباب فقط في زكاة بهيمة الأنعام ولا تؤثر في غير بهيمة. الأنعم الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعم يعني لو اختلط مالي مع مالك يعني ابني مع ابلك بقري مع بقرك غنمي مع غنمك في هذه الأشياء الخمسة الموجودة تسمى خلطة وهذه الخلطة يعني تأخذ الزكاة على مجموع المال كما لو كان مالا واحدا يكون كل واحد بحسبه قد يكون يعني الثلثين لك والثلث لي لكن لما ياتي العامل يعامل المجموع كله على انه نصاب واحد ويكون لك يعني قدر مالك ولي قدر مالين هذا معنى ان الخلطه لا تؤثر الا في بهيمه الالعام اما في غير ذلك فليس هناك خلط يعني مثلا اذا كانت عروض التجاره انا دفعت نصف راس المال وتكلفه التجاره وانت دفعت النصف ف... والتجاره واحده ولي نصف الاسهم ولك نصف الاسهم لكن الزكاة كل واحد زكاة وعلى قدر ماله هو فلو كانت تجارتي لا تبلغ نصابا وتجارتك لا تبلغ نصابا وهما معا يبلغان نصابا فليس علي زكاة ولا عليك زكاة لأن نصيبك لا يبلغ نصابا ونصيبي لا يبلغ نصابا وهكذا في كل أنواع الزكاة إلا في الزكاة بهيمة الانعام الخلطة فيها مؤثرة الخلطة مؤثرة يعني إذا اجتمع الالالالانعام من أكثر من طرف فتعتبر يعني نصابا واحدا والخلطة نوعين نوع يسمى خلطة الأعيان ونوع يسمى خلطة الأوصاف خلطة الالالالأعيان يعني المال مشترك كما لو كنا معا ورثنا من أبينا نحن يعني اثنان أو ثلاثة ورثنا من أبينا انعاما فهذه الأنعام وأن كنا مشتركين فيها لكن تعامل معاملة المال الواحد فلو ورثنا معا أربعين شاه ففي أربعين شاه شاه ما تقولش أنا لما يجي المصدق لم يقلوش إحنا معا لكن أنا فيها عشرين فقط والعشرون ليس فيها الزكاة ولك لا هي مع بعض في المسرح والمراح وهذه الأشياء الخمسة إذن هي فيها الزكاة فما دامت أربعين ففيها شاه وحساب الشاة بعد هذا أنا لي نصها وأنت لك انت عليك نص شاه وأنا عليها نص هذا معنى خلطة الأعيان بخلاف خلطة الأوصاف خلطة الأوصاف كل واحد له قدر معلوم وقد يكون معلوما أيضا بصورته ويعني يتميز عن غيري أنا عندي إبل حمراء وأنت عندك إبل يعني بيضاء أو سوداء فهذه خلطة أوصاف فأنت تميز إبلك من البيض ومع هذا إذا اشتركت في هذه الخمسة المذكورة المرعى والفحل والمحلب والمبيت والمشرب أيضا تعامل معاملة المال الواحد ولهذا قال فحكم زكاتهم حكم زكات الواحد بس بهذا الشرط اشتركت في الفحل الذي يعني ينزو عليها اشتركت في المسرح الذي مكان ال ال الراعي اشتركت في المحلب المكان الذي تحلب فيه في المراح مكان الذي تنام وتروح إليه تنام فيه وبعضهم يذكر الراعي أيضا والغالب أن هذا موجود الراعي لهذا كله لهذا كله واحد وبالتالي سواء كانت خلطة أعيان ما للمشترك من ناحي ميراث ونحوه أو خلطة أوصاف تؤثر فيها الزكاة تؤثر فيها الخلطة بمعنى أن تعامل يعني حكم الزكاة الواحد وهذا في الحقيقة أحيانا يأتي بنفع يعني من حيث وأحيانا يأتي بالعكس يعني لا يلزم أن يكون في صف في صف صاحب المال ولا يلزم أن يكون في صف يعني الفقير فلو فرضنا مثلا إن أننا اشتركنا كل واحد عنده أربعون شاء أربعون شاء لك وأربعون للثاني وأربعون للثالث فهذه المئة والعشرين معا لما اختلطت يأتي المصدق ويأخذ منها شاة واحد مع أنه لو كان كل واحد له أربعين واحده سيأخذ من هذا شاه ومن هذا شاه ومن هذا شاء ففي هذه الحالة الظهرنا جاءت في مصلحة صاحب الماء وساعات يحصل الماء ساعات يحصل العكس لو كان له عشرين فقط ليس فيها شيء وأنت عشرين فقط ليس جاكن اجت معها جعل فيها شاء في هذه الحالة يعني صرنا على العكس وصاحب المال في الحقيقة ينبغي إن كان يتدين بذلك لا يقصد ما الذي فيه مصلحته وإنما يقصد متابعة الشريعة ولهذا وهذا الباب الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه يعني ما يصح ان عندما ياتي جامع الزكاه تؤمن تقول له انت احنا أربعين مع بعض خذ انت العشرين بتوعك وروح بعيد شوي عني وناخذ العشرين وروح بعيد عشان لما يجي اقول له هذه العشرين ليس فيها وانت تقول له هذه العشرين ليس فيه هذا معنى يعني لا يجمع لا يفرق بين مجتمع ومثله ايضا لا يجمع بين متفرق يعني ثلاثة كل واحد عنده عشرين كل واحد عنده أربعون شاء فيجتمعون معا يقول تعالى قرب مني وإنت عشان إحنا ثلاثه معا يطلع علينا هذا التهرب يعني لو ساغ في الضرائب أنها محرمة لا يسوه في الفرائض وهي الزكاة أو أن الساعي نفسه ليفعل هذا حيانا الساعي نفسه ليفعل هذا يعني جامع الزكاه نفسه يجي مثلا على واحد على اثنين ده عنده عشرين شاو ده عنده يقولوا تعالوا مع بعض عشان أعد الاربعين معا وأخذ منكم شاو هذا لا, لا يجمع بين متفرق كما أنه أيضا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه لكن أحيانا يكون الشخص الواحد له ماشيه في أماكن متفرق أنا عندي في هذه البلدة ماشية وعندي في بلدة مجاورة يعني ماشية فإذا ضمها بعضها إلى بعض جاز هذا عند الجمهور ويحمل الحديث على الخلطاء المتفرقين لا يجمع بينه متفرق ولا يفرق بينه مجتمع خشية الصدقة إذا كانوا مختلفين أما أنا عندي في يعني في هذه البلدة وبعدها باثنين كيلو يعني بلدة أخرى ولي فيها هذا كله الظاهر إنه ما الواحد والخلطة بالضم. اسم الاختلاط يعني الاختلاط الشركة بخلاف الخلطة بالكسر هي العشرة نعم. وإذا أخرج فضل من مال أحده ورجع على فلطائه بحصصه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة ولا تؤثر ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة نعم طبعا يعتبر في الخلطة أن يكون هذا معظم الحول يعني اجتماع الأنعام المختلطة إذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه وهذا ظاهر إذا أخرج الفرد من مال لأنه لابد سيختار المصدق يعني شيئا هذا يعني سيرجع أو سيكون مثلا اشتركوا في مئة شاه هذا عنده خمسون وهذا عنده خمسون يأتي المصدق فيأخذ من المائة كم شاة واحد هذه الشاة واحدة إن كانت خلطة يعني أعيان فظاهر هي لهما وإن كانت خلطة اوصاف انت أنت الحمراء وأنا شياهي البيضاء هو المصدق فين سيأخذ واحد ايا كان هذه التي سيأخذها يرجع على صاحبها يرجع على صاحبه شريكه بحصته قلوا خد مني شاء يبقى أنت عليك لي نصف نصف شاء وهذا معنى وما كان من خليطين كما في الحديث فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية وأخذ من يعني غنمك وهذا الذي أخذه حصتي فيه كذا وحصتك فيه كذا فيكون عند لك عندي نصف شاء وهكذا ولا تؤثر خلطة في غير السائمة لا تؤثر الخلطة في غير السيء لا تؤثر كما قلنا في عروض التجارة مثلا ولا في زكاة الخارج من الأرض ولا في زكاة النقدين قد يعني يدخر بعض الناس مالا مع صاحبه كل هذا الحديث في الخلطة فقط خاص بالماشير بعض الناس يشتركون في مزارع أو يعني مصانع أو نحو ذلك كل إنسان مخاطب ماله هو إذا بلى النصاب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 ليس في حرب ولا الزمن صدقه حتى لبن وخمسة أوسق والوسق ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي واقيه وخمسة أسباع اقيه رطل, رطل بالدمشقي وأقية وخمسة أسباع أقية فجميع النصاب قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع نعم قال باب الزكاة الخارج من الأرض الزكاة الخارج من الأرض تشمل زكاة الزروع تشمل أيضا زكاة المعادن تشمل الركاز واختلف في العسل أيضا فهو خارج من الأرض لكنه يعني عند أحمد وأبي حنيفة والجمهور لا يرون زكاة العسل وقد نحى المصنف نحو الجمهور في يعني عدم زكاة العسل ولهذا لم يذكرها وذكر هنا الزروع والمعادن والركاز باب الزكاة الخارجي من الأرض وهي نوعان الحقيقة إن هذا الخارج من الأرض من جملة ممتن الله تعالى به علينا وقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ويظهر هذا إذا تأملت خلق التربة ويعني وما أودعه الله فيها من العناصر المطلوبة للنبات وأيضا خلق الماء لسقي التربة وخلق الغاز لاستنشاق النبات وأيضا الضوء والحرارة هذه المعاني كلها من أسباب يعني نمو هذا الخارج من الأرض نوعان أحدهم النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر في كل حب وثمر الحب يعني يخرج من الزروع والثمار تخرج من الأشجار فتجب الزكاة منه أي من الخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر الأصل في زكاة الزروع يعني الكتاب والسنة والإجمع من الكتاب قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله وآته حقه يوم حصاد ومن السنة النصوص الكثيرة فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر والإجماع إجماعة الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض وسيأتي تفصيل ذلك متى يكون العشر ومتى يكون نصف العشر ومع هذا وقع اختلاف لا في أصل المسألة أصل زكاة الزروع فيها إجماعة لكن وقع الخلاف في تقدير الزرع الذي تؤدى زكاته إلى يعني عدة أقوال أشهرها خمسة أقوال مشهورة ما بين مضيق وما بين يعني موسع وما بين متوسط أضيق للأقوال أن الزكاة لا تجد زكاة الزروع إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث اللي هي القمح والشعير والتمر والزبيب طبعا دايما تقرأ في النصوص البر ويفسرونه بالحنطة وانت يشكل عليك البر والحنطة اللي هو القمح يعني القمح المقصود به البر أو الحنطة القمح والشعير والتمر والزبيب في مذهب ابن عمر من الصحابة وبعض التابعين وهي رواية عن أحمد نصرها الشوكاني والشيخ الألباني وهذا أضيق يعني المذاهب بالزكاة أن زكاة الزرع لا تجب إلا في هذه الأربعة لأنها المنصوصة ويستدلون بحديث عند الدرقطنية أن النبي صل الله عليه وسلم أمر معاذل وأبا موسى ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وقد أخرجه الشيخ الباني في الصحيح وهذا الأصل ضعفه الجمهور وهذا يعني أضيق الأقوال إنه لا زكاء إلا في هذه الأربعة في مقابل أوسع الأقوال مذهب الأحناف قالوا من كل ما أخرجت الأرض لأن الله تعالى يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فعند الأحناف كل ما تخرجه الأرض فيه الزكاة هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب عمر بن عبد العزيز أيضا من التابعين ومجاهد والنخعي ومذهب الظاهرية داود وغيره وبعض المحققين من المتأخرين من أهل العلم وقالوا النصوص تدل على عن لا اعتبار لا للقوت ولا للادخار النصوص فيها عمول مما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصادهم واستثنى هؤلاء الحشيش الذي ينبت يعني بنفسه نحو ذلك وما بين المضيقين والموسعين هناك يعني من توسط كما ترى في المذهب كل ما يكال ويدخر مذهب أحمد اشتراط الكيل والادخاف مكان يكال أن يكون مكيلا وأخذوا هذا من يعني تقدير النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسيق قالوا كل ما كان يكال ويدخر أيضا أخذوا هذا من الأربعة الأنواع تدخر القمح والشعير والتمر والزبيب فعند الحنابلة المكيل المدخر وبناء على هذا لا تزكى عندهم عندهم والخضروات ولا الفواكه غير المدخره بينما الفواكه المدخره كالجوز واللوز ونحو ذلك فيها زكاه اصل حديثهم ليس فيما دون خمسه او ثوق صدقه فدل على اعتبار التوثيق اللي هو الكيل عند مالك والشافعي اعتبروا يعني الادخار ولم يعتبروا التوسيق وإنما اعتبروا القوت قالوا ما يقتاد ويدخر, ويدخر وبالتالي لا زكاة عندهم في الفواكه لأنها لا تدخر ولا في الجوز واللوز لأنه لا يقتاد عادة ليس هذا من يعني طعام القوم لأن الأقوات تعظم منفعتها قالوا الأقوات تعظم منفعته كالماشيع الشيخ الإسلام له قول جمع بين قول المذهب وقول يعني الجمهور من الملكية والشفعية فاعتبر للدخار فقط يعني الحنبلة ما يكال ويدخر ملكية والشفعية ما يقتات ويدخر ألغى من تيمية رحمة الخلاف في الكيل أو القود واعتبر للدخار فجعل ما يدخر عموما لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة وهو للدخار الشيء الذي يعني يعيش بخلاف الكيل فإنه يعني تقدير محد بعض الناس يقدر بالكيل والبعض يقدر بالوزن والبعض يقدر بالعدد فلم يراعي الكيل كما في المذهب إذا هذه أقوال يعني خمسة منهم المضيق والمكتفي بالأنواع الأربعة في الحديث منهم الموسع مطلقا الأحناف قالوا من كل ما أخرجت الأرض ومنهم الذي يعني متوسط بين بين فراعة المذهب الكيل والادخار وعند الأحناف والشافعية القو وعند المالكية والشافعية القوت والادخار هذه يعني مذاهب العلماء فيما يتعلق بالزكاة الخارج من الأرض والشارح ذكر أنها لا تجب إلا بخمسة شروط فذكر فيها ما كان حبا أو ثمرا وهذا يعني شرط يعني نوقش فيه الحنابل أيضا ما كان مكيلا وهذا أيضا نوقش فيه الحنابل لأن التقدير يعني الكيل تقدير محط وذكر أيضا أن يكون ما يدخر وهذا أيضا نوقش فيه وذكر أن يبلغ نصابا وهذا صحيح لابد أن يبلغ نصابا لأن النصاب نص عليه الحديث وذكر أيضا أن يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت وجوب الزكاة وهذا صحيح لا بد ان يكون هذا النصاب يعني المال يبلغ النصاب وان يكون نصاب في ملك صاحبه وقت وجوب الزكاه قال فتجب الزكاه منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من أرضه مقصود يعني الدلال على الملك وبلغ خمسه اوثق للحديث ليس في حب ولا ثمر صدقه حتى يبلغ خمسه أوسق يعني اذا كان اقل من خمسه أوسق واحد زرع يعني زراعته حصد فلم تبلغ خمسه أوسق فليس فيها زكاه ثم قدر المصنف الوسق على زمانه يعني الدمشقي قال الوسق ستون صاعا وصعرته بالدمشقي وقيه وخمسه اسباع وقيه كل هذا يعني نحن نحتاج لان نعربه او نعرفه بعرفنا فنرجع الاشياء أشياء المتفق عليه الثلاثة لا يختلف فيها ومن ذلك الصاع تقدير الصاع معروف الصاع أربعة امداد بكفي الرجل المعتدل والصاع موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويتوارس الناس صاع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالوسق ستون صاعا ويعني خمسة أوسق يبقى ثلاثمائة صاع واذا قدرنا الصاع مثلا من القمح بنحو كيلوين من الجرامات الان احنا بنملى الصاع الصاع اصله كيل بنملى الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم متوارث ومد النبي صلى الله عليه وسلم متوارث فموجود عندنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المد ناتي بهذا الصاع ونملئه قمحا ثم بعد هذا نقوم بوزنه لان الوزن الان هو الشائع لم يعد تصحيح الصاع متوارث وما زال عند العلماء يتنقلونه ويعطون فيه إجازات أيضا هذا يعني أخذته من فلان وأخذته من فلان وأخذته من فلان حتى يتأكد أن هذا هو نفس الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس المد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فالتقدير الآن أننا نأتي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني والكل ك الأهل المدينة كما هو معروف فنملأه بالفيس بالحبوب المعروفة مثلا سواء نحتاج هذا في زكاة الفطر مثلا نحتاجه أيضا في تقدير الوزن الصاع عموما حتى نخرج الزكاة قدره الشيخ ابن عثمين القمح بنحو 2040 جراما وتقدير الشيخ القرضاوي 2176 يعني جرام. ويعني ونحن قدرنا الأرز بحوالي 2 كيلو ونصف وجه الخلاف أحيانا بين بعض العلماء مع أن الصاع هو الصاع وجه الخلاف كثافة الحبوب الحبوب نفسها لها كثافة الحباب يكون كبيرة أو تكون صغيرة وتوضع في الصاع وهو مكيال فتملأ هذا المكان في فراغات قليلة في النصف هذا وجه الخلاف والخلاف ليس يعني خلافا علميا وإنما الخلاف عامل هو وزنه بنوع من القمح وأنا وزنت بنوع آخر من القمح فقد يكون بينهم هذه الخمسين جراما أو المئة والأمر فيها يعني واسع إذن ستون صاعا الوسق ستون صاعا يبقى خمسة أوسق في ستين يبقى ثلاثمائة صاع تضربها في الفين واربعين على تقدير الشيخ ابن عثيمين مثلا يطلع نصاب القمح حوالي ستمائة واثنى عشر كيلو جرام وعلى تقدير الشيخ القردوي ستمائة وخمسين كيلو قريبة نعم إذن صاحب الصدقة يعني ليس عليه زكاة في القمح مثلا إلا أن يبلغ نحو من ستمائة وخمسين كيلو من القمح مثلا وعلى هذا فقس نعم ويجب العشو في نسطة للسماء والسيوه ورزق العشو في نسطة بكل فتنك الدواب والتواضح omdat het voedsel het het is het het het is het het het het het أخرج من كل نوع زكاهه والأخرج جيداً على ودي إجازة وله أجر. نعم. بعد البيان يعني ما يخرج من الأرض انتقل إلى ما الذي عليه من الزكاة؟ قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح يعني الماء الجاري الذي يسيح على وجه ال الأرض ونصف العشر فيما يسقى بكلفة. المقصود ان الشرع فرق بين ما يسقى من غير مشقة هذا فيه العشر وبينما يسقى بنوع مشقة ومؤونة فيكون فيه نصف العشر لأن الفلاح الذي الذي يسقي بجهد ينفق مالا على هذا ال السقي بينما الذي يسقي لأن أمامه نهرا أو يعني المطر ينزل أو نحو ذلك هذا لا يتكلم وأحيانا نفس الأرض ونفس الفلاح يحصل نص السنة هكذا ونصف السنة هكذا يبقى مع بين الاثنين يعني نصف السنة يسقي بلا كلفة سواء الأنهار أو الأمطار والنصف الثاني يسقي بكلفة فلا نقول يجب علي العش ولا نصف العش بينهم الثلاثة أرباع العش لأنه وهذا لا خلاف فيه لأنه راعى نصف السنة هذه ونصف السنة هذه والكلفة يعني مردوها إلى الدوالي والنواضح وهذه الأشياء الدوالي يعني الدولاب الذي يديره البقر كالساقية والنواضح يعني الحيوانات التي يستقى عليها الماء يعني يأتي بشكل يعني ناضح يعني ناقة مثلا يأخذه أو بقرة يعني يستقي عليها الماء من مسافة بعيدة أو يعني من بئر ونحو وفي معنى هذا المكائن الآن الحديثة التي يعني تعمل بالموليدات الكهربائية ويستخرج بها الماء هذا يعني داخل في الكلفة أما مجرد أن يكون هناك يعني ترعى أو نهر فيقوم بشق خليج يعني حفر شيء يسير حتى يدفع الماء الى هذا المكان هذه ليست كلفه لم يعدها العلماء كلفه يعني تنزل بالزكاة بنصاب الزكاة من من العشر الى نصف العشر يعني مجرد ايصال الماء اللي هو موجود بشق الارض اليه هذا لا يعتبر كلفه وإذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة إذا بدأ الصلاح في الثمر كيف يعرف بدو الصلاح في الثمر هذا على حسب نوع الثمر كل ثمر لها يعني في النخيل مثلا يحمر أو يصفر في العنب يلين ويحلو يبيض هذا على حسب الـ الـ الـ والحب يعرف بأنه يقوى ويشتد ولا ينضغط إذا ضغطه هذه أشياء يعرفها يعني أصحاب الـ الـ الـ هذه الأعمال والمقصود أن يكون جاهزا لصلاحية الطعام ونحو ذلك وإذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة يعني يتجب الزكاة إذا بدأ صلاح الثمر وإذا اشتد الحب حينئذ يجب الزكاة طيب لو مات المالك قبل وجوب الزكاة يعني لم يشتد الحب بعد ولم يبدو صلاح الثمره ومات المالك لم تجب عليه الزكاة لكن تنتقل إلى الورث تجب على الورث طيب باع النخيل وعليه ثمار لم يبدو صلاحها بعد أو الأرض وفيها زرع ولم يشتد فالزكاه على المشتري لأنه أخذها على هذا وانتقلت إلى ملكه فيخاطب وآت حقه يوم حصادي وهذا الحصاد نبت في ملكه وقت يعني أن كان واجبا عليه لو حصل أنه تلف الزرع قبل وجوب الزكاة يعني بنحو جائحة أو نحو ذلك حينئذ لا شيء علي لأن التلف جاء قبل وجوب الزكاة بخلاف ما لو جاء التلف بعد وجوب الزكاة يعني وجبت الزكاه بان طاب الثمر او اشتد الحب وصاحبنا تاخر وفرط وتعدى في هذه الحاله يعني يجب عليه مكان او تبقى الزكاه في ذمته اما لو كان الثمر طاب والحب اشتد ولم يقصر هو ذاهب مثلا تقديره انه على اول الاسبوع سوف يعني احصد لكي اخرج الزكاه ثم حصل تلف بنحو جائحه او نحو ذلك ما دام لم يقصر ولم يتعدى فحينئذ لا يكون عليه شيء قال ولا يخرج الحب الا مصفا ولا الثمر الا يابسا لا يخرج الحب إلا مصفا يعني يخرجه من قشره ونحو ذلك ولا الثمر إلا يابسا يعني يخرج عنب بالزبيب ونحو ذلك ويخرص كما يخرج من البلح التمر خرصا خرص يعني يأتي الجامع الزكاة يقول والله هذا البلح اللي على النخلة ممكن يطلع قدر كذا زبيبا، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط أو اللقاط، ولا في اللقاط، وصح أيضا اللقاط، ولا فيما أخذه أجرة لحصاده، لأن هذه أشياء يعني تملك بمجرد الحيازة والأخذ، وحينئذ لم تكن ملكا له. فلا يتعلق به يعني الوجوب يكسبه من مباح الحب والثمر يعني ارض غير مملوكه له هو مر مر بها فاعطاه صاحب الارض يعني ثمرا او اعطاه حبا وذهب لغيره فاعطاه قد يكون اعطاه كثيرا ربما تبلغ النصاب ليس عليه زكاة من هذا لم يكن مالكا للارض ولا فيما التقطه من حين التقط من الساقط على الارض ونحو ذلك هذا كله ليس فيه الزكاة لأنها ارض غير مملوكة له ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب يعني واحد عنده مثلا من الشعير 300 كيلو ومن الزكاة القمح أربعمائة كيلو لا هذا يصلح نصابا ولا هذا فلا يضم الثلاث مائة الأربعمائة حتى يخرج نصابا ولا يضم التمر إلى الزبيب مثلا هذا معنى لانهما جنسان مختلفان وإن يعني قال الشيخ الإسلام بهذا فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الذكاء حين يكون نفس الصنف لكن أنواع مختلفة أنواع التمور كثيرة جدا وأنواع البلح المختلف هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود وهذا يعني كبير وهذا صغير إذا كان الأصل أنه في معنى الجنس الواحد فإنه يضم بعضه إلى بعض كذلك تضم ثمره العام الواحد بعضها إلى بعض ولو اختلف وقت حصادها حينما يطلع زرعة وزرعة وزرعة بين الزرعة والزرعة يعني يعني عدة أشهر والأرض وحدة ومكان الزرع واحد والمالك واحد هذا يضم بعضه إلى بعض ويخرج من كل نوع زكاةه يعني زكاة الشعير وحدها وزكاة التمر وحدها و. وهكذا وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره الا لا يخرج الرديء للنهي عن ذلك ولا حتى الجيد لكن يخرج الوسط لو انه اختار واخرج الرديء لا يقبل منه ولا يجوز لكن لو اختار واخرج الجيد فهذا جيد لانه فعل المطلوب وزياده وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره وإن كان لا يلزمه هذا ونقف عند زكاة المعدن والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم كنا ذكرنا أن زكاة الإبل نحتاج فيها جدولا بعض الإخوة يعني جاء والبعض لم يأتي فنأجلها للأسبوع القادم حتى يكون الجدول فيه الثلاثة الغنم والبقر والإبل أو الإبل والبقر والغنم وإنشيتم مؤقل أيضا الاسئله للمرة القادمة لأجل الوقت والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم